ياقلب إليك البصر خاصه وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح, بمصابيح وجعلناها رجوما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 كادوا تمييز من الغير كلما ألقى فيها فوجس سألهم, سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا له ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون وَأَسِرُوا قَوْنَكُمْ أَوَيْجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا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 صبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أو لم يرو الطير فوقهم صافات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 أمسك رزقا بلجوا في عتو ونفوس أَفَمَن يَمْشِي على عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَهْدَى يَمْشِي سَوِيًا عَلَى صِرَاطٍ مستقيم قُلْ هُوَ الَّذِي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 قل العلم عند الله قل انما العلم عند الله وانما انا نذير مبين فلما راوه سين وجوه الذين كفروا، وقيل هذا الذي كنتم به تدعون، قل أرأيتم إن أهل الله وَمَنْ مَعِيهِ أَوْ رَحِمَنَا أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ